من دورتنا التمهيدية في الفقه المالكي به نختم ما أردنا بحثه ومدارسته من المسائل والمباحث المتعلقة بالفقه المالكي وآخر ما, نخ... وآخر ما نذكره في هذه الدورة وهو الذي به نختم الدورة الكلام على أصول الفقه المالكي اشتهر عند المتأخرين أن أصول الفقه المالكي ستة عشر أصلا وإن كان بعض العلماء يخالف في هذا العدد فيزيد وينقص لكننا نعتمد على الذي اشتهر عند علمائنا المتأخرين من كون هذه الأصول 16 أصلاً وهذا أقصى ما قيل في عدد الأصول عند المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى وهذه الأصول الستة عشر عقدها ابن أبي كف في منظومته التي عليها شرح نافع العلامة محمد يحيى الولاتي والشرح باسم ايصال السالك في أصول الإمام مالك وهو مطبوع لكن هذه المنظومه في نحو ثلاثين بيتا نظم فيها الأصول الستة عشر ونظم القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها في ثلاثين بيتا ومن رأيي أن في هذا النظم شيئا من التطوير لأنه ينظم كل أصل في بيت واحد وفيه شيء من الحشو فقوله مثلا وسد أبواب ضرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد وحجه لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب وهكذا وخبر الواحد حجه لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه فلاجل ذلك ظهر لي أن انظم هذه الاصول الستة عشر في ابيات محصوره فجاءت في اربعه ابيات مع بيت هو كالمقدمة لها فقلت في هذه الابيات الخمسه اصول مذهب الامام مالك خذ نظمها معبد المسالك نص وظاهر كذا المخالفه فحول الخطاب لاقتضاء قد اردفه ليماء في الستة في الوحيين لجماع والقياس دون مين وعمل بقيبة وقول صحب والاشتحسان ثم تتلو ذرائع استصحابهم ثم الخبر مصلحة راي خلاف معتبر فهذه الأصول الستة عشر منظومة إذن في أربعة ابيات من قول نص وظاهر كذا المخالفه إلى مصلحة راي خلاف معتبر فإن شاء الله تبارك وتعالى نشير بشيء من الاختصار إلى هذه الأصول التي بني عليها مذهب مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أصول مذهب الإمام مالك خذ نظمها معبد المسالك نص وظاهر إلى آخر مع قولي فيما بعد ذي الستة في الوحيين أي في وحي الكتاب ووحي السنة فهذه الستة الأولى التي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وفحول الخطاب ودليل الاقتضاء ودليل الإيماء هذه الستة في الكتاب وفي السنة فنبدأ إذن بالنص والنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره. اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره كقول الله عز وجل مثلا في المتمتع الذي لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام هذا من سورة البقرة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نص لما لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا هو أن عدد الأيام التي يصومها المتمتع هي عشرة نفروب فالمتمتع الذي لم يجد هديا يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويلزمه أن يصوم سبعة بعد الرجوع فهي عشر هذا نص فاللفظ هنا لا يحتمل معنا غيره وبذكرنا لما سيأتي مثلا الظاهر سيظهر لنا الفرق بين النص والظاهر فالظاهر هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره أي غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا فدلالة هذا اللفظ على المعنى الأول وهو المعنى الراجح تسمى ظاهرا ودلالة هذا اللفظ على المعنى الثاني المرجوح تسمى تأويلا أو مؤولا فإذن التأويل عند الأصوليين ما هو؟ هو حمل اللفظ الذي يحتمل معنيين حمل اللفظ على غير معناه الظاهر لقرينه فالاصل إذن أن يحمل اللفظ على ماذا؟ أن يحمل على المعنى الظاهر المعنى الأصلي الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق مع احتمال غيره لكن قد يحمل اللفظ على غيره أي على المعنى المرجوح ولكن لا يكون ذلك إلا لقرينة فإن كان لغير قرينة كان مذموما هذا معنى التأويل عند الأصوليين عند المتأخرين وإن كان التاويل كما لا يخفى عليكم وكما حققه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى هذا اللفظ له ثلاثه معاني في الشرع لكن الذي يهمنا منه إنما هو المعنى الثالث هنا فمثال الظاهر مثلا من القرآن الكريم قال الله عز وجل فاطعاموا ستين مسكينا فاطعاموا ستين مسكينا في هذه كثارة الظهار فالذي المظاهر الذي لم يستطع الصو عليه أن يطعم ستين مسكينا يعني ستين فقيرا ولا يجزئه أن يعطيها لمسكين واحد مثلا ولكن يحتمل هذا النص على هذا اللفظ يحتمل معنى آخر وهو أن يراد بالمسكين المد لأنه من أسمائه أيضاً فيكون المعنى فإطعام ستين مسكيناً أي إطعام ستين مدا وحينئذ يجزئ أن تعطى الكثارة لمسكين واحد مثلا كل يوم يعطاه منه يعطاه مد هذا المعنى المرجوح فإذا المعنى الراجح ما هو هو أن يكون الإطعام لستين فقيرا ستين رجلا ستين شخصا فقيرا ويكونون مختلفين والمعنى المرجوح هو أن يعطى لمسكين واحد مثلا يعطاه ستون مدا في كل يوم مثلا مد واحد هذا الظاهر وهذا المعنى المؤول وحمل اللفظ على هذا المعنى المؤول الذي هو معنى المد ينبغي أن يكون لقرينه أو لسبب ولذلك نحن نذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو مذهب المالكية ايضا من ان المقصود باللفظ إنما هو ستون شخصا مسكينا ستون فقيرا خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى المعنى الثاني فهذا معنى الظاهر القاعدة الشرعية إذن أن مرجح على التأويل مطلقا ولا يجوز الأخذ بالتأويل إلا بقرينة أي بدليل خارجي مفهوم؟ فمثلا عندنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ظاهر اللفظ أن نجاسة المشرك نجاسة حسية بمعنى أن عرقه ولعابه وثيابه كل ذلك نجس هذا هو ظاهر اللفظ اللفظ شيئا آخر معنى آخر هو معنى النجاسة المعنوية أي شركه نجاسة شرك المشرك نجاسة فنجاسته معنوية فالظاهريه حملوا الآية القرآنية على المعنى الأول وقالوا بنجاسة مشرك نجاسة خصية لكن ذهب المالكيه ومعه جماعة من العلماء إلى الأخذ بالمعنى المرجوح أي بالتأويل وقدم التأويل على الظاهر وله في ذلك معضدات شرعية منها القياس القياس عبدب التأويل بالقياس فقال إذا كان الموت سببا لكل نجاسة كل حيوان فالقياس يقتضي أن يكون عكس الموت وهو الحياة سببا لطهارة كل حيوان هذا من قبيل ما يسمى عندهم قياس العكس هذا إذا درستم علم أصول الفقه بشيء من التفصيل هذا يسمى قياسات. قال فإذا كان الموت سببا للنجاسة لأن الميتة نجسة، فعكس الموت الذي هو الحياة ينبغي أن يكون سببا للطهارة. فالاصل إذن الطهارة في الكافر وفي غيره. فهذا عض به معنى التأويل أو المعنى المرجوح في هذه الآية. وبصفة عامة سواء اتفقنا مع الدليل التفصيلي أو مع الحكم التفصيلي القاعدة العامة متفق عليها عندهم والقاعدة العامة ما هي؟ هي أن التأويل لا يصار إليه إلا بدليل خارجي إذا هذا النص والظاهر قلت نص وظاهر كذا المخالفة المخالفة أقصد بها مفهوم المخالفة. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كما أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم قسمان: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. بس فمفهوم المخالفة أنواع. مفهوم الشرطي والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والغاية الغاية ذكرناها قلنا الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف هذه المفاهيم جمهور العلماء يحتجون بالمفاهيم مطلقا إلا ما كان من مفهوم اللقب لذلك لم أذكره هنا مفهوم اللقب ليس حجه والحنفية له ك... لهم كلام في المفاهيم لفهم المساله نذكر بعض الامثله مثلا مفهوم الشرط مفهوم الشرط مثلاً قيل الله عز وجل وان كننا اولات حمل فانفقوا عليهن هذا في المطلقة طلاقا باينا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن مفهوم ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن فلا يجب عليكم نفقتهن إذا إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن هذا دل على أن الحامل المطلقه الحامل يجب عليك نفقتها ومفهوم المخالفة وهو بالقبيح مفهوم الشرط أن غير الحامل لا تجب عليك نفقتها. اذا هذا يسمى مفهوم الشرط. وأخذنا الشرط من اداه الشرط هنا التي هي إن وإن كنا ولا تحمل. مثال الغاية مفهوم الغاية. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ حتى هذه تفيد معنى الغاية فإذا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ معنى ذلك المنطوق ما هو المنطوق أن القلم مرفوع عن الصبي قبل البلوغ. مفهوم؟ المفهوم ما هو هو ان القلم غير مرفوع عن الصبي بعد البلوغ لذلك يسمى مفهوما مخالفه لانه يدل على معنى غير مخالف للمعنى المنطوق حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق هنا المنطوق ما هو رفع القلم يعني عدم المحاسبه عدم التكليف والمفهوم ما هو؟ عدم رفع القلم أي ثبوت المحاسبة والتكلم فمفهوم المخالفة الذي هو هنا من باب مفهوم الغاية أن ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبل الغاية والحديث إنما دل بالمنطوق على ما قبل الغاية وما دل على ما بعدها لكن أخذنا حكم ما بعد الغاية من المفهوم وهو من قبيل الغاية. مفهوم الغاية مفهوم العدد هذا كثير مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات جمهور العلماء هنا على أن عدد السبع مراد بذاته وإذا كان مرادا فإن له مفهوما فمفهوم الحديث عدم جواز الزيادة على السبع ولا النقصة عن السبع فليغسله سبع مرات المنطوق هو غسل الغسل سبع مرات والمفهوم عدم جواز الغسل أكثر من سبع أو أقل من سبع هذا مفهوم العدم مفهوم الحصر هذا كثير أيضا في القرآن الكريم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات إنما اداه حصر يعني هذا من جهة البلاغة اداه حصر لانها ما كافة عن العمل و إنما تفيد معنى الحصر إنما الأعمال بالنيات المنطوق هو ان الأعمال منوطة بنياتها المفهوم ان العمل إذا لم تصاحبه النية لم يكن معتدا به ولم يكن مقبولا لأن الحديث دل على أن الأعمال محصورة في نياتها او كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور فهذه الصيغة صيغة النفي والاستثناء تفيد معنى الحصر تفيد معنى الحصر فإذا معنى ذلك أن الطهارة يعني مفهوم الحصر يدل على أن الصلاة إذا وقعت بطهور تكون مقبولة الأصل ما هو لا يقبل الله صلاة إلا بطهور فالمنفي هنا هو قبول الصلاة ان كانت بغير طهارة والمثبت من قبيل مفهوم الحصر نفي. الاعتداد بالصلاة إن كانت واقعة بطهار وعلى كل حال مسألة الحصر هذه وإن كانت واضحة لكن العلماء فيها شيء من التفصيل والخلاف عند الأصوليين وعند البلاغيين في قضية أيهما المنطوق وايهما المفهوم المنفي أم المثبت وهذه المسألة لا نخوض فيها الآن هي يذكرها علماء اصول السنقر وهكذا هنالك مثلا المفهوم في الصفة واشهر مثال له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة المنطوق أن الغنم السائمة التي تسوم فيها الزكاه والمفهوم أن الغنم ان لم تكن سائمه اي ان لم يكن من وصفها السوم فانها لا تجب فيها الزكاه وهكذا هذا كله داخل في مفهوم المخالف. اما الذي بعده قال قلت نص نص وظاهر كذا المخالفه فحوى الخطاب فحوى الخطاب هي التي تسمى أيضا مفهوم الموافقه وانما سمي مفهوم الموافقه لان المعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطق وقد يكون وقد تكون هذه الموافقة في المعنيين مع المساواه او مع الاولويه فمثال المساواه قول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما المنطوق تحريم اكل اموال اليتامى ظلما وتدل الايه بمفهوم الموافقة على تحريم إحراق أموال اليتامى ظلما مثلاً، فالمعنى المفهوم موافق للمعنى المنطوق، المنطوق هو تحريم الأكل، المفهوم تحريم الاحراق وبينهما مساوات، وبينهما مساوات، أما المفهوم الموافقة الأولوي فتقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف الآية تدل بالمنطوق على تحريم التأفيف للوالدين وتدل بالمفهوم الموافق على تحريم ضرب الوالدين مثلا وهذا المفهوم الموافق من قبيل المفهوم الأولوي من قبيل مفهوم الأولى بعبارة أخرى فلا تقل لهما أفن هذه الآية ما تعرضت للضرب فالمنطوق هو تحريم التأثيس تدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب لما؟ لأن الضرب أولى بالتحريم من التأثيس وهذا مفهوم موافقة لأن الحكم واحد فيهما معا تحريم الإيذاء فيهما معا وهو من قبيل الأولوي لا من قبيل المساوي لأن الضرب محرم بالأولوية إذا قرنا مع التأفيف بخلاف ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام فإن إحراق أموال اليتام وأكل أموال اليتامى متساويان أما هنا فالضرب اولى بالتحريم من التاثير وهذا معنى فحو الخطاب ثم قلت فحو الخطاب لاقتضاء قد اردفه الاقتضاء قصرته بالوزن اصله لاقتضاء اي دلالة, دلالة الاقتضاء وقولي قد اردف اصلها قد اردف اي اردف الى سابقيه من الأدلة وأضيف إلى ما سبق من الأدلة والهاؤل السكت أردسه دلالة الاقتضاء أيضا من الأدلة المعروفة عند المالكية وعند غيره وهي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لا يستقل المعنى الأصلي بدونه كقول الله عز وجل مثلا واسال القرية المنطوق سؤال القرية والقرية في أصل اللغة هي الأبنية المجتمعة ولكن من جهة العقل فمعلوم أن السؤال لن يوجه إلى هذه الأبنية وإنما سيوجه. إلى أهلها والساكنين فيها وذلك فقولنا قول الله عز وجل واسأل القرية صحة هذا المعنى متوقفة على شيء محذوف وهو الأهل واسأل القرية أي واسال أهل القرية فإذا أردنا الاختصار في الكلام وأردنا تيسير المسألة نقول دلالة الاقتضاء هي ما يسمى بالتقدير او المحذوف الذي يدل الكلام عليه يعني هنالك في الكلام شيء محذوف يدل الكلام عليه وهذا كثير يعني إذا تتبعناه في القرآن والسنة كثير جدا فقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه فرفع عن امتي الخطا لكننا نشاهد الخطا موجودا في الامه والنسيان موجود في الامه والاكراه موجود في الامه فاذا هو غير مرفوع عن الامه فما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي أي رفع عن أمة المؤاخذه بالخطأ والنسيان والمستكري المرفوع هو المؤاخذه فإذا هنا محذوف لا بد من تقديره وهذا الذي يسمى دلالة اقتضاء وكثير يعني كقول, كقول الله عز وجل أحلت لكم دهيمه الانعام أي أحل لكم أكلها لا بد من تقدير ذلك ما أحل شيء آخر غير الأكل وهكذا ثم قلت ليماء ليماء الايماء دلالة الايماء وتسمى أيضا دلالة التنبيه وهي من قبيل دلالة اللزوم يعني تعرفون الدلالات المنطقية الثلاثة المعروفة عند اهل المنطق ف دلاله الايماء هي أن يقرن بالوصف أن يقرن الوصف بالحكم لولا اقتران ذلك الوصف بذلك الحكم لعابه من يفهم مقاصد الكلام مثال ذلك قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن اقتران الأمر بالقطع مع الوصف بالسرقة يدل دلاله لزوم على أن السرقة هي علة القطع وإلا لو لم تكن السرقة هي علة القطع لكان الكلام مخالفا لقواعد الفصاحة والبلاغة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا بدلالة اللزوم كما لو قال اقطعوا يد السارق لكونه سارقا لأجل سرقته هذا هي التي تسمى دلالة الإيماء التنبيه أو الإيماء وأنا أنصحكم بأن تكسروا المطالعة في تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيصي رحمه الله تبارك وتعالى لأنه يكثر في مباحثه الفقهية من تطبيق هذه المسائل الأصولية خاصة منها المسائل المتعلقة بدلالات الأقوال بمباحث الأقوال من قبيل المنطوق والمفهوم وأنواع المفاهيم وهذه الأذلة التي ذكرنا هو يكثر منها كثيرا فإذا كنتم تقرؤون في هذا التفسير تستفيدون إن شاء الله في التطبيق العملي لأن هذه الأمور تبقى نظرية ما لم تشفع بالمباحث التطبيقية نعم. ثم قلت ذي في الوحيين ذي اسم إشارة أي هذه الستة والتي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وفحو, الاخط... وفحو الخطاب ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء هذه الستة في الوحيين أي ليست خاصة بالكتاب وليست خاصة بالسنة ثم قلت الاجماع الإجماع هذا دليل المعتبر عند المالكيه وعند غيره إلا من خالف في ذلك من الذين شهدوا في هذه المسألة وإلا جماهير العلماء قديما وحديثا يعتدون بدليل الإجماع ويعتبرونه عنده فالإجماع كما تقرر في علم أصول الفقه هو اتفاق العلماء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي مثلا الذي يهمنا هنا هو الحكم الشرعي فقولنا اتفاق العلماء المجتهدين يخرج اتفاق العوام فلا يعتد بالعوام في وفاق ولا خلاف. مفهوم؟ وهو حجة شرعية عند اهل السنة واستدل له العلماء كالشافعي رحمه الله وغيره، وغيره استدلوا له. بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد, ما من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائل مصيره واستدل له أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله ثم الإجماع فيه مباحث كثيرة لا نطيل الآن بذكرها المقصود أن أهل السنة متفقون على الإجماع على حجية الإجماع وخالف في ذلك الروافض ولا عبرة بخلافهم وخالف الخوارج ولا عبرة بخلافهم وخالف النظام وهو من أئمة معتزلة ولا عبرة بخلافه أيضا وذلك كان الأئمة من أهل السنة ينكرون على من يخالف الإجماع ويقولون أداء النظام هل هذه طريقة النظام في مباحثه الأصولية ثم لا شك أن الإجماع قد يكون قطعيا وقد وق يكون ظنيا ومنه ضروري يكفر جاحده ومخالفه ومنه ما ليس من قبيل الضروري غير ذلك. قلت لإجماع والقياس دون مين المين هو الكذب هذا القياس القياس أيضا حجة شرعية عند جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم وإنما خالف في حجيته الظاهرية واشتهروا بذلك وقولهم مرجوح والقياس معتبر له أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم من فعل الصحابة فمن دونهم وهم القوم لا يشقى جليسهم والقياس ما هو القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم أو حمل حكم على حكم لمساواته في العلة فإذا القياس لا بد لهم من أركان أربعة اولا أفل وهو المقيس عليه وثانيا فرع وهو المقيس وثالثا حكم يعني الحكم الشرعي من الأحكام الخمسة الوجوب أو التحريب أو الكراهه أو البذب أو الاستحباب ورابعا العلة والعلة هي الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع فمتى وجدت فالعلة موجودة في الأصل ومتى وجدت في الفرع شمل الفرع على الأصل في هذا الحكم المذكور وأمثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصى من بينها مثلا القياس المشهور في عندهم في كتب أصول الفقه ويتكرر كثيرا قياس مثلا الأرز مثلا على البر أو قياس مثلا الدخن على البر في تحريم الربا فالمنصوص عليه إنما هو البر القمح هذا هو الأصل والفرق هو الدخل مثلا هو الذي نريد حكمه هل هو يدخل في هذا هذه القضية أم لا هل يحرم الربا فيه أم لا والحكم هو تحريم الربا والعلة هنا إشكال فنقول مثلا العلة هنا الاقتيات والابدخار الاقتياط والادخار على مذهب جماعة من العلماء فإذا نقيس الدخن على البر بجامع الاقتياط والادخار وهكذا القياسات كثيرة وأكثر الفقه إنما أكثر الفقه يعني المسائل الفقهية إنما تظهر ملكة الفقيه فيها في القياس وإلا فالنصوص هذه قد يستوي فيها الفقيه وغير الفقيه، لكن عند القياس يظهر قوة الفقيه وملكته الفقهيه وقدرته على حمل النظير على النظير. والشرع كله مبني على المساواة بين النظير ونظيره وعلى التفريق بين الشيء والشيء الذي لا يشبهه. فالقياس إنما هو حمل النظير على نظيره. ثم قلت وعمل بطيبه وقول صحبه وعمل بطيبه صرفتها للوزن اي بطيبه وطيبه هي المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المقصود هنا عمل اهل المدينة وهذا في الحقيقة اصل خاص بالمالكية خاص بالمالكية ولذلك اشتهر عند المالكية الأخذ بعمل اهل المدينة والسبب في ذلك أنهم يجعلون المدينة متميزة عن غيرها من بلاد الإسلام والسبب ان المدينة فيها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بقي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وفيها ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها, أو خبثها فالأخطاء والضلالات كلها منفية عن المدينة هذا مذهب المالكيه في هذه المسألة ومذهب الجمهور بخلاف ذلك ومن أشهر المسائل التي وقع فيها النزاع بين المالكيه وغيرهم قضية خيار المجلس في البيع فمالك رحمه الله تبارك وتعالى يحتج على نفي خيار المجلس في البيع بكونه شيئا مخالفا لعمل أهل المدينة أي بكون عمل أهل المدينة على نفي خيار المجلس مع أنه يعرف الحديث الصحيح في المسألة وهو الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترق وذلك حمل أئمة المالكية هذا الحديث على غير خيار المجلس حملوه على خيار آخر من باب التأويل وآخرون قالوا الحديث منسوخ وهكذا المقصود أن مالكا بلغه الحديث وهو من اخبار الآحاد وقدم عليه العمل ولذلك يعني وقع الخلاف بين المالكيه وغيرهم في هذه المسألة القضية تكون يصعب الحسم فيها خصوصا عندما يتعارض العمل مع الحديث الإمام الباجي في كتابه في أصول الفقه يجعل عمل المدينة على قسمين القسم الأول ما كان طريقه النقل المتواتر كالأذان مثلا يعني الأذان هذا شيء منقول بالتواتر وكعدم اخراج الزكاة من الخضر هذا شيء متواتر وكمعرفة الصاع معرفة مقدار الصاع هذا شيء متواتر إلى هذه مسائل طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن مالك فمن بعد فهذا النقل يكون حجة شرعية يعتد بها مطلقا والقسم الثاني عند الباجي هو ما كان نقله من طريق الاحاد او ما كان طريقه لاستنباط والاجتهاد والباجي يقول إنه لا فرق بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أنه يصار إلى ما عبده الدليل والترجيح يقول الباجي لذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال اهل المدينة خالف أهل المدينة أو أقوال أهل المدينة في عدة مسائل وأيضا القاضي عياض له تفصيل في مسألة عمل أهل المدينة وجاء بعدهم إمام من غير المالكيه هو شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أيضا مبحثا طيبا في قضية عمل أهل المدينة ومتى يكون حجه شرعية ومتى